بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك مطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافح يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبنى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدر إنهون قول فصل وما هو بالهزم إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهد الكافرين أمهلهم رويدا